أولياء أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيدي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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وذو البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فاتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكوا الله كثيراً وذكوا الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أولى وانفضوا إليها وتركوا كقائمة قل عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين